قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَثْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ لَئِنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْفِرُونَ إِلَّا بِاسْتِمَاهٍ قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 117. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 118. وإذ قلنا لك إن ربك أحاق بالناس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 117. إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا 118. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احسنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجان فمجزاكم جزاء ام موفور واستفذ من استطعت منه 117. بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعرهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 118. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 119. وكان الإنسان كفورا 110. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا